إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وَالْفِرْنَ لَنَا وَرَحْمَنْتَ مَلَنَا فَانْسُ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْمُهَابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ لَا رَيْبَ فيه إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا بنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا فاغفر لنا بنوبنا وإسرافنا في أمرنا فبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باقيا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخسيته وما للظالمين الأنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا لربكم فآمنا ربنا فوفر لنا ذلوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رتلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخنفني عادل. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أزل علينا مايدة من السماء تكون لنا عيد اليوم لنا وآخرنا تكون لنا عيد فارزقنا وأنت خير الرازقين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في العيات الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا طمس على موالهم يشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرام العذاب العليم ربنا إني أسكنت من دريتي بوادي غير بزرعي عند بيتك المحرم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 الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال ربنا إننا نخاف فوض عليها أو أن يطغى قال ربنا الذي عطى كل شيء خلقه ثم هدى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضال ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم كبيرا وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين ظلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا من الله ثم استقرموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وافر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وافر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير